Book 2 Osamdeset Thamanun Thamanun Pridjevi 3 Sifat rakam thalatha Sifat thalatha On ima psa Indeha kalb عندها كلب باس ييليك الكلب كبير الكلب كبير عندها كلب كبير عندها كلب كبير ona تمتلك منزلا تمتلك Menzilen Kuče je mala elmenzilu sahir el ona ima malu kuću. Ledehe menzilon sah Ledeha menzil sahir. On stanuje u hotelu. joimu filfondok. يسكن في فندق فندق يافتين الفندق رخيص الفندق رخيص يقيم في فندق رخيص يسكن في فندق رخيص لديه سيارة, سيارة او تو سكوپو السيارة غالية السيارة غالية اوني ما سكوپو لديه سيارة غالية لديه سيارة غالية, لديه سيارة غالية On čita roman. Jakra'u riva'ja. Jakra'u riva'ja. Roman je dosadan. Ar riva'ja tu mumilla. Ar riva'ja tu mumilla. On čita dosadan roman. Jakra'u riva'ja mumilla. Jakra'u riva'ja mumilla она гледа филм يشاهد فيلما يشاهد فيلما فيلمه <تصفيق> مزبدل الفيلم مثير الفيلم مثير она гледа uzbudljiv film يشاهد فيلما مثيرا, <تصفيق> يشاهد فيلما مثيرا